وإن يمنوي وإنقضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكرها وإن يمنوي وإنقضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكرها وإن قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكرها أقصى يا نور العين يا سنية ورسية سفنة الجهة البنبانيها اقصى يا نور العين ياسين يا مرسينا سفينه الجهاد البناني اقصى يا نور العين ياسين يا مرسينا سفينه الجهاد البناني وين ضينا ها راحت عين يا محلى ذكراها وين يمنا وين عين يا محلى ذكراها Takki atas ahbab, jami atas kudin. Wallahi ya ashab, ayam kau mansa? Takki atas ahbab, jami atas kudin. Wallahi ya ashab, ayam أبكي على الأحباب دمي على الخدين والله يا أصحاب أيامكم من ساها وإلى أيام ناوين وإنقضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكرها وين يمنا وين وين قضينها وحط بغضت تعي يا محمد ذكرها وين يمنا وين وين قضينها وحط بغضت تعي يا